عليه من باء إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصليا فلظل لا عاكفين قال هل يسمعونكم إذا دعون أو يفعونكم أو يضرون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 الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحيل والذي أطمع أن يغفر لي يوم الدين أبني حكما وألحقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من يوم لا ينسع مال ولا بنون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين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 ولا صديق الحميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن كالهو العزيز الرحيم